مقتطفات من شرح كتاب العواصم من القاصد ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج ضمن دروس ا ل د و ر ة ا ل ع ل م ي ة ا ل أ و ل ى لطلاب الجامعات والتي أ ق ا م ت ه ا م ؤ س س ة الحرمين ا ل خ ي ر ي ة بمسجد الشهيد ب ا ل م ج ر ن للعام 24 ب 4 0 0 ع ش ر ي ن ا ل ه ج ر ة و ا ل آ ن م ع ا ل ش ر ي ط ا ل أ و ل ا ل ح م د ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن اسم الكتاب المدرس العواصم م ا ل ق و ا ص م في تحقيق مواقف ا ل ص ح ا ب ة بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم ومادته كشف الشبهات ودفع التشويه الذي يثار حول ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه ومؤلف الكتاب هو القاضي أ ب و بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أ ح م د المعافري ا ل أ ن د ل س ي المعروف بابن العربي الذي ولد س ن ة ثمان وستين و أ ر ب ع م ا ئ ة و أ ر ب ع م ا ئ ة وتوفي في نحو ثلاث و أ ر ب ع ي ن و خ م س م ا ئ ة أ ل ف هذا الكتاب في كمال نذجه العلمي و ذلك قبل وفاته بنحو ست سنوات ترجمته القاضي ابو خ بن العربي حفظ ا ل ق ر آ ن التاسع من عمره و لما بلغ س ت ة عشر س ن ة اكمل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن بكل الروايات حفظا ً وتعليما ً وكان قد أ ك م ل الغريب ة من الشعر و ا ل ل غ ة و النحو رحل في طلب العلم إ ل ى مصر و إ ل ى بيت المقدس و إ ل ى الشام و إ ل ى بغداد في بيت المقدس لقي القاضي أ ب و بكر محمد بن ا ب ن الوليد الطرطوشي الفهري ف أ خ ذ عنه العلم وكذلك في بغداد أ خ ذ العلم على البزار صاحب المسلم الذي هو علي بن ح س ي ن البزار وعاصر آه الغزالي صاحب احياء علوم الدين أ ب و حامد الغزالي عاصره القاضي أ ب و بكر بن العربي وعاصر أ ي ض ا أ ب و محمد السراج و هو صاحب الكتاب مصارع العشاق و مشارع ا ل أ ش و ا ق هو من الكتب في الجهاد في سبيل الله و الحث و الحظ عليها تلاميذه القاضي عيار صاحب كتاب الشفا و ا بن رشد الفقيه أ ي ض ا هو من تلاميذ القاضي أ ب و بكر بن العربي كتبه التي صنفها قانون ا ل ت أ و ي ل في تفسير ا ل ق ر آ ن في مجلد و كتاب أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن في مجلدات و كتاب المشكلين الكتاب و السنه ما يشكل فيهما و أ ل ف كتاب القبس في شرح موطأ مالك و بن أ ن س و المحصول في علم ا ل أ ص و ل و ا ل إ ن ص ا ف في مسائل الخلاف في عشرين مجلد أ ه م ي ة العواصم من القواصم ا ه م ي ة الكتاب في ارتباطه ب ا ل ص ح ا ب ة والدفاع عنهم الذي يعتبر من أ ص و ل ا ل إ س ل ا م والدليل على ذلك أ ن السلف الصالح سطروا في كتب الاعتقاد بدءا من كتاب اللالكائي شرح أ ص و ل اعتقاد ه ل ا ل س ن ة مرورا بكتب البربهاري شرح ا ل س ن ة وكتاب ا ل أ ص ف ه ا ن ي الحجه في بيان ا ل م ح ج ة و ا ل ع ق ي د ة ا ل و ا س ط ي ة و ا ل ع ق ي د ة ا ل ط ح ا و ي ة وكتاب ا ل س ن ة لابن أ ب ي زمنين كل هؤلاء سطروا ان ا ل ص ح ا ب ة عدول و أ ن هذا من الاعتقاد والسبب في هذه ا ل م س أ ل ة و ا ل ج ز ئ ي ة هو قول يفصح عن هذه ا ل م س أ ل ة أ ب و ز ر ع ة الرازي رحمه الله لما قال عن الطاعنين في ا ل ص ح ا ب ة قال أ ر ا د و ا أ ن يجرحوا شهودنا و بذلك ليبطلوا الكتاب و ا ل س ن ة و هم بالجرح أ و ل ى و ذلك ل أ ن الطعن في ا ل ص ح ا ب ة طعن في أ ص و ل ا ل إ س ل ا م هم الذين نقلوا الكتاب و هم الذين نقلوا ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة ولذلك ت أ ت ي ه م ي ه الكتاب ب أ ن الكتاب مرتبط ب ا ل ص ح ا ب ة والدفاع عنهم وهذا أ ص ل من أ ص و ل الدين والذي يتابع هذه ا ل م س أ ل ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة يجد أ ن ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ف ي ة بالذات ع ق ي د ة ترتبط بمسائل من الدين ج ز ئ ي ة ارتباط منهجي وموضوعي بمعنى تجد في كتب ا ل ع ق ي د ة ا ل م س ج ع الخفين وتجد في كتب ا ل ع ق ي د ة عدم الخروج على الحكام و ا ل ص ل ا ة خلف البر منهم والفاجر والجهاز في سبيل الله معهم وشهود الجمع والجماعات وتجد في كتب الاعتقاد ع د ا ر ه ا ل ص ح ا ب ة والسبب أ ن هذه قضايا ج ز ئ ي ة ولكن ا ل ع ق ي د ة عند ا ل س ل ب ترتبط ارتباط منهجي وموضوعي ب أ ص و ل ف ا س د ة فالخروج على الحكام أ ص ل من أ ص و ل ا ل م ع ت ز ل ة والخوارد ا ل ف ا س د ة والمسح على الخفين تركه تركته ا ل ر ا ف ض ة تعبدا لله عز وجل طعنا في ا ل أ ح ا د ي ث وعدم تسليم للنصوص ا ل أ م ر الثاني المشتركون في الطعن المشتركون في الطعن في ا ل ص ح ا ب ة والحديث عن مواقفهم والمستفيد من ذلك علمانيون و ر ا ف ض ة طيب ماذا تريد ا ل ع ل م ا ن ي ة تريد ا ل ع ل م ا ن ي ة إ ث ب ا ت أ ن ما وقع من ا ل ص ح ا ب ة من إ ش ك ا ل ا ت جديده ب أ ن ا ل ص ف و ة في صدر ا ل إ س ل ا م لن تستطيع أ ن تقيم د و ل ة فبالتالي فالذين من بعدهم أ و ل ى و أ ن الصراع والنزاع الذي دار بين ا ل ص ح ا ب ة هو صراع على س ل ط ة وعلى دنيا ولذلك هم يستغلون مواقف حصلت ولكن لا ينفذون إ ل ى حقائقها ولا يحسنون التعامل معها ولا يتعاملون معه وفق قواعد منهجيه وهذا بالتالي يقود إ ل ى أ ن ه م استغلوا أ ح د ا ث وقعت دون أ ن يعرفوا ما وراءها للطعن في حكم ا ل إ س ل ا م أ و ما يسمونه ب ا ل إ س ل ا م السياسي هكذا قالوا هذا المستفيد ا ل أ و ل المستفيد الثاني الرافضه و أ ن ا أ ر ي د من شبابنا من يبحث لي عن ا ل ع ل ا ق ة بينهما بين العلمانيين و ا ل ر ا ف ض ة إ ذ أ ن أ ق و ا ل ه م أ ق و ا ل العلمانيين م س ت م د ة من أ ق و ا ل ا ل ر ا ف ض ة في الحديث عن الجمل في الحديث عن صفين في الحديث عن مقتل عثمان في الحديث عن هذه الفتن التي وقعت لذلك أ ر ي د من ينفذ بعقله وفكره إ ل ى الارتباط بين ا ل ع ل م ا ن ي ة وبين ا ل ر ا ف ض ة ا ل ر ا ف ض ة لما طعنوا في ا ل ص ح ا ب ة طعنهم مبني على أ س س ع ص ب ي ة أ ك ث ر منه على أ س س م و ض و ع ي ة يقول شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله في منهج ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة و ا ل ر ا ف ض ة ب ذ ر ة ي ه و د ي ة ب أ ر ض م ج و س ي ة ب أ ي د ص ل ي ب ي ة ل أ ن ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة ر ا ج ض ة أ ب ن ا ء علي ومن أ ي ن أ ت ى أ ب ن ا ء علي رضي الله عنه م بهذه ا ل م ك ا ن ة من أ م ه م ف ا ط م ة يقول شيخ ا ل إ س ل ا م والدليل على أ ن ه ا ع ص ب ي ة ليست ف ا ط م ة وحدها هي ب ن ت ه صلى الله عليه وسلم ف إ ن للنبي بنات زينب و ر ق ي ة و أ م كلثوم و كلهن أ ن ج ب و ا فلم يقال في أ ب ن ا ء هؤلاء ما يقال في أ ب ن ا ء ف ا ط م ة رضي الله عنه جميعا و أ ه ل ا ل س ن ة يسوون بين بنات النبي جميعا و من كانت لها فضل زائد أ ث ب ت و ه و لكنهم لا ينتقصون ا ل آ خ ر ي ن قدرهم ثالثا التاريخ خ م ي ر ة المستقبل なんでしょうか ف إ ذ ا أ ت ي ن ا وقلنا ندرس العواصم من ا ل ق و ا ص م قد يقول قائل هذا ت ا ر ي خ مضى نحن نريد الحاضر ونحن ندرس كتاب العواصم ا ل ق و ا ص م أ ه م ي ت ه في أ ن التاريخ الذي ندرسه هو خ م ي ر ة مستقبلنا ولا يمكن أ ن تنطلق ا ل أ م ة وهي م ب ت و ت ة عن جذورها مع أ ن ا ل ص ح ا ب ة يمثلون ا ل ق د و ة ا ل ف ا ع ل ة و ا ل م ؤ ث ر ة ونحن نسمى س ل ف ي ة و ا ل س ل ف ي ة لم تسمى ب ا ل ق ر آ ن ولا ب ا ل س ن ة إ ن م ا سميت بالسلف ل أ ن ه م فيصل في عصر قد لا يختلف معك مع القرآن في ما ل في ا ل ق ر آ ن ب ا ل ج م ل ة أ و في ا ل س ن ة ب ا ل ج م ل ة ف ا ل س ل ف ي ة ت ع م ي رجال واحترام هؤلاء الرجال هو من الدين طيب ا ل أ ه م ي ة ا ل ر ا ب ع ة ب ا ل ن س ب ة لهذه ا ل م ا د ة ا ل م ن ه ج ي ة ا ل ع ل م ي ة في التعامل مع الاخبار أ خ ب ر ر و ا ا ل ت ي تعطيك التعامل العلمية مع المنهجية في هذه المادة ا ل أ خ والتاريخ نعم توجد حوادث وقعت م و ق ع ة الجمل وقوعها و ق ع وصفين وقع القتال ولكن ا ل م ن ه ج ي ة ا ل ع ل م ي ة في ت خ ر ي ج والتعامل مع التاريخ ق ض ي ة م ه م ة و أ ن ا أ ع ط ي بعض القواعد ا ل م ه م ة التي حاولت استخراجها من مجموع كتب السلف المنهج ا ل أ و ل استعمال منهج المحدثين في التاريخ بمعنى هذا طبعا ن م ر أ ر ب ع ة في ن م ر أ ر ب ع ة في ألف و ب ا و ج ي و د ا ن منهج المحدثين التاريخ الذي يروي كله روايات ب أ س ا ن ي ه سواء ك ت ب التاريخ كالطبري والمنتظم ل ب ر ج و ز ي والبدايه والنهايه ل ب ي ر ج و ز و تاريخ ا ل إ س ل ا م للذهبي كله بروايات أ و كتب ا ل س ن ة وردت كثير من الحوادث ا ل ت ا ر ي خ ي ة في ا ل كتب ا ل س ن ة ووردت كثير من الروايات ا ل ت ا ر ي خ ي ة في ا ل كتب التفسير هذه أ ه م ثلاث مصادر ومراجع هذه وردت بالروايات فكما يتعامل مع الحديث إ ث ب ا ت ا ً ونفيا ً وتصحيحا ً وتضعيفا ً ب ا ل ر و ا ي ة ينبغي أ ن يحقق التاريخ بالروايات يستعمل منهج المحدثين في الجرح والتعديل والترجيح والتقديم والرد والقبول والحكم على ا ل أ ح ا د ي ث ب ا ل ص ح ة والضعف والمراتب عبر استعمال منهج المحدثين يعني أ ي ر و ا ي ة ننظر في سندها وهذا يقودنا إ ل ى أ ن روايات الطبري الطبري رحمه الله تعالى في ا ل ص ف ح ة ا ل أ و ل ى من من ت ا ر ي خ ا ل أ م م والملوك ذكر في مقدمته أ ن ه اعتمد على ا ل ر و ا ي ة وهو لا يقر بكثير من الذي ورد فيها من ر أ ي ه الشخصي ولكن ا ل أ م ا ن ة ا ل ع ل م ي ة ا ق ت ض ت أ ن ينقل هذا مسمدا بالروايات فمن أ ر ا د أ ن يتحقق من ا ل ص ح ة والضعف فلينظر إ ل ى ا ل ر و ا ي ة وليحكم من ا ل ر و ا ي ة وهذا يدل على أ ن الطبري روى المسائل ب ا ل أ س ا م ي ل وقد أ ب ر ا ابي م ت طيب ثلثي روايات الطبري عن أ ب ي مخنف لوط بن يحيى أ ب و مخنف لوط بن يحيى والسيف ابن عمر التميمي ثلثي روايه الطبر عنهما ا ل أ و ل قال عنه الذهبي شيعي محترق ورافضي كذاب في ميزان الاعتدال قال عنه ابن حجر كان يمتهن الكذب هذا أ ب و مخنف وقال عنه كثير من هذا الحديث أ ن ه ض ع ي ف هذا يضعف كثير من الروايات سيف بن عمر التميمي أ ي ض ا قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال أ ن ه صاحب ب د ع ة فالقول ب ا ل أ خ ذ برواياتهم بالتسليم يحتاج إ ل ى تدقيق فيما ورد في التاريخ اثنين ا ع ت م ا د المنهجي العلمي في التعاون مع ا ل أ خ ب ا ر و ا ل أ ح د ا ث الفرق بين ا ل ر أ ي و ا ل ر و ا ي ة الفرق بين ا ل ر أ ي المؤرخ و بين ا ل ر و ا ي ة التي أ و ر د ه ا ليس بالضروري أ ن تكون ا ل ر و ا ي ة هي ر أ ي من ر أ ي المؤرخ فقد يكون ر أ ي ه غير ذلك و لكن بمجرد أ ن ه نقل ا ل ا س ن ا م ك أ ن ه بين هذه ا ل ر و ا ي ة و ما فيها هذه ن ق ط ة م ه م ة ا ل أ م ر الثالث ما دار بين ا ل ص ح ا ب ة له خ ص و ص ي ة هذا من القواعد ا ل ع ل م ي ة في ا ل م س أ ل ة أ ي ن ا ل خ ص و ص ي ة ا ل خ ص و ص ي ة في أ ن ا ل أ م و ر التي وقعت يعني إ خ و ا ن ا ا ل ق ض ي ة التي سوف اناقشها ا ل ف ت ر ة التي سوف اناقشها هي ما بعد و ف ا ة ا ل ن ب رساله الى س ن ة واحد وستين ه ج ر ي ة في هذه ا ل ف ت ر ة سوف نحاول في هذه المحاضرات سريعا أ ن أ م ر ك م على ما في كتاب العواصم من القواصم في تحقيق مواقف ا ل ص ح ا ب ة بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم هنا ا ل أ ح د ا ث التي دارت مقتل عثمان و ا ق ع ة الجمل واقعه خفين مقتل الحسين كله يندرج تحت مسمى الفتن والفتن لها أ ح ك ا م ه ا ا ل خ ا ص ة يعني مثلا تجد ا ل م ش ك ل ة أ ن ا ل آ ن كثير ممن ن يناقش يقول لك مثلا ي ج ي ك واحد علمان يقول لك يا أ خ ي ا ل ص ح ا ب ة اقتتلك وكيف اقتتلك والدماء التي أ ر ي ق ت ل أ ن ه دلت زد ا ل إ س ل ا م في ا ل س ي ا س ة يقال له ما دار بين ا ل ص ح ا ب ة اسمه فتن هتعرف معنى ما ا ل فتن هذا اتداءا نحن عندنا مصطلح هذا المصطلح نريد معناه ونقصد ما وراءه الفتن بمعنى فتن الفتن لها أ ح ك ا م ه ا ا ل خ ا ص ة حتى أ ن ذلك المقتول في الفتن لا د ي ة له ولا قود فيه إ ذ ا قامت فتنه وقاس القتل لا تستطيع أ ن تقتص من أ ح د ل أ ن ا ل أ م ر أ م ر فتنه يعني من الطرائف النكت التي أ و ر د ه ا الذهبي في ترجمه الباب ابن أ ح م د د ر ج ة من العلماء قاعد في مجلس فسئل القاضي ق ا ل ي ا خ ت ي ا م ت ف ت ن ة و م ش ك ل ة فقتل أ ر ب ع ة من ا ل ق ب ي ل الفلانيه فقال القاضي إ ذ ن يقتل من القاتلين أ ر ب ع ة فقال له الباب بن أ ح م د ضمن الطرائف عليه وهو نكته قال له الباب بن أ ح م د ولكن ليس هذا بصحيح ليس هذا بصحيح هذا فقال القاضي ح ق م ك الذي قلته ليس في كتاب ما ورد فقال له الباب بل لا يخلو منه كتاب من باب ا ل ق و ة ي ع ن يقوموا ن ن ه ش ل يخلو منه ك ت ا ب فكان في القاموس وسع ا ل ل غ ة د ا م ق ا ل ل هذا ه ك ت ا ب ويقول ي م ص م ل ك ت ا ب ويقول ر هذا الكتاب ففتح الباب ابن أ ح م د ف إ ذ ا به بابه ا ي ش ة الها ء وليا ا ء و ا ل ش ي ن قال ه ا ش ة يهوشه و ش ه إ ذ ا ه ا ج وماجه وفي أ ي ا م ا ل ه و ش ه إ ذ ا وقع ق ت ل لا قوده قال لا ي ن ا ر هذا ح س ا ك ت ا ب اللغه ة ديبت جدا ك الحكم فالفتن عندها أ ح ك ا م ه بمعنى عندها خ ص و ص ي ا ت ثم يقول النووي وهذا تنبيه ب ه م رحمه الله تعالى يقول والوعيد الذي ورد في آ ي ا ت القتل كقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض و سباب المسلم في و ق ت ا ل ه نو كفر قال و ه ذ ا ا ل و ع ي د لا ي ط ا ل أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و سلم قال ا ل نووي ل و ج و د ا ل م د ا ف ع ل ه ب ا ل ش هود ب ا ل ج ن ة ل ه ؤ ل ا ء و أ ح ا د ي ث ه لا تتعارض فدل فدل على أ ن ه من م أ ح ا د ي ث ا ل و ع ي د في ا سفنا ت ء فلا تطاله فما دار ب ي ن ا ل ص ح ا ب ة ل ه خ ص و ص ي ة ثم رابعا أ و دال في ا ل م ن ه ج ي ة نعم يعني مثلا قال إ ن الله اطلع على أ ه ل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم ل سيفهم في القاتل والمخطوم النار والرسول يقول علي في ا ل ج ن ة والزبير في ا ل ج ن ة هذا يستثنيهم من شنو من أ ح ا د ي ث الوعيد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يدخل النار رجل بايع تحت ا ل ش ج ر ة وكانوا أ ل ف كلهم بايع إ ل ا الجد بن قيس وكان منافقا توارى خلف جمله أ ل ف من ا ل ص ح ا ب ة دين يدخلوا ا ل ج ن ة فهم ي عندهم ي ع ن خ ص و ص ي ة ولذلك كان مما أ ث ر عن السلف ق ب ل ه م تلك دماء طهر الله منها أ ي د ي ن ا فنطهر ل السنتنا وكان مما ورد في كتب الاعتقاد عند السلف الامساك عما ستر بين ا ل ص ح ا ب ة وكلامنا هذا لا يعد من الامساك ولكنه يستثنى ب أ ن ه من باب الدفاع عن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم بعد أ ن قاله قائلون لكن ابتداء ينبغي الا نتكلم ولكن لما تكلم المتكلمون أ ر د ن ا أ ن نبين ماجهلوه هذا يعني ا ل إ م س ا ك عما شجر بين ا ل ص ح ا ب ة ب ا ل خ ص و ص ي ة وذلك وذ وذ ا ل أ ص ل في ا ل م ن ه ج ي ة ا ل ع ل م ي ة دال ا ل أ ص ل س ل ا م ة ا ل ص ح ا ب ة وهم خير البشر هذا ا ل أ ص ل في الدين طيب هذا ا ل أ و ل و إ ذ ا تعارضت ا ل ر و ا ي ة مع ا ل أ ص ل في ر و ا ي ة ا ل أ ص ل ان الصحابه كلهم من عند الله عز و جل موثقون السابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر ا ل ذ ي ن اتبعوا رضي الله عنهم و رضوا عنهم و إ ل ى غير ذلك من ا ل م ص و ص لا تسبوا اصحابي خير القرون قرني هذه ا ل م ص و ص تدل على أ ن ا ل أ ص ل فيهم أ ن ه خير البشر فلو جاءت ر و ا ي ة تطعن في أ ح د ه م من فضلك اقل به شريك اذا كان الضعيف فالاصل مقدر وان كان الصحيح فتخرج وفق الاصل تخرج الروايه وفق الاصل وهنا طيب اقول ايها الاحبه ان التخريج كيف الان ي ه ا الاخوه كثير من الحكام يقع في أ خ ط ا ء القريب منهم يرى لها مبررا أ ك ث ر من البعيد فيلتمسون ه ذ ا من ا ل إ ش ك ا ل ا ت للحكام ا ل أ ع د ا ر وقد شاهدنا هذا أ م ا م ع ي و ن ن ا قد يحصل له نوع من أ ن و ا ع ا ل خ ط أ والخلل وعنده مبررات فكيف ب ا ل ص ح ا ب ة يعني لا يمكن أ ن نحكم على أ ح د ا ث نحن لم نشاهد وندرك أ ب ع ا د ه ا وحقائقها ق ض ي ة أ س ا س ي ة ايها ا ل إ خ و ة يعني هذا من منطلق النظر و اكثر ل م ط أ شيء يعني راعني أ ن صاحب ج ي د ة الوفاق كان يكتب عن م ع ا و ي ة بن ابي سفيان رضي الله عنه كلام كثير سبحان الله أ ر ا د الله عز وجل أ ن يخرج أ ب غ ا ن ه م كتب في نفس ا ل ص ف ح ة ا ل أ خ ي ر ة قال أ ن حافظ ا ل أ س د قتل ا ل إ س ل ا م ي ي ن و أ ح ر ق ه م وفعل له ودمر ح م ا ة وطارد الدعاه قال ولكنه كان م ع ذ و ر ل أ ن ه كان في م و ا ج ه ة إ س ر ا ئ ي ل الكبرى أ ي ا م الحرب فما كان يحتمل ايه مشكلات وفتن داخل ا ل د و ل ة فلذلك حسمهم ب ق و ة ليشتغل ب إ س ر ا ئ ي ل قلت لنفسي وجد لحافظ ا ل أ س د المصير البعث مخرجا ل أ ن ه قريب عهد به ومعاصر له وربما يريد أ ن يذهب إ ل ى سوريا لقضاء بعض ا ل أ ش ي ا ء حتى لا يمنع من الدخول فلماذا لا يلتمس لمعاويه بن أ ب ي سفيان ما التمس لحافظ الاسد يعني الحاكم تصرفه في عصره وعهده أ ن ت لا تعلم ما يحيط به ويحدث م ا به, به من المشكلات في تلك ا ل س ا ع ة ولذلك أ ي ه ا ا ل إ خ و ة يعني كانت هذه بعض القواعد في البدايه طيب نبدأ القاسمه و ا ل ق ا س م ة عند ا ل ق وبقي ا العربي ا ض ي ل ش ب ه ة التي في ذهن الناس والعواصم أ ي ا ل ع ا ص م ة الذي ي ع ص م والله يعصمك من الناس أ ي يمنعك ما يمنع التشويش الفكري والخلل الذي يحدث في نفسك لذلك هو ي أ ت ي ه ببعض المبررات والمسوغات التي يدفع بها هذه المساله ئ ا ل ق ض ي ة ا ل أ و ل ى التي ناقشها في م ق د م ة كتابه ق ض ي ة اختيار أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه في س ق ي ف ة بني س ا ع د ة اختياره خ ل ي ف ة للرسول صلى الله عليه وسلم هذه القاصمه طبعا حاولت أ ن يعني الكلام الذي ذكرته كله أ ن ت لا تستطيع ربما أ ن تخرجه من كتاب العواصم من القواصم لكن حاولت أ ن أ س ت خ ر ج منه ف ا ص ا ت و أ ن أ ض ع ه ا في شبهات العلمانيين ا ل م ح د ث ة فالكلام الذي س أ ق و ل ه هو ليس كلام القاضي و بكر ابن العربي بالتحديد إ ن م ا هو أ خ ذ ي للتبويب و من ثم ز ي ا د ة في القواصم و ز ي ا د ة في, في العواصم تم الاختيار بصراعه او في أ ج و ا ء صراعه القاضي أ ب و ك العرب لم يفسح عن هذه ا ل م س أ ل ة ولكن تكلم عن المعترضين على اختيار أ ب ي بكر و أ ن ا أ ت ك ل م عن من يسوق هذه ا ل أ ح د ا ث ب أ ن ا ل ص ح ا ب ة منذ وفاه المسلم اختلفوا في الحكم وكيف يحكموا في ط ر ي ق ة ا ي ر و أ ن ه تم استثناء آ ل البيت من ا ل أ م ر في حين انشغال العباس وعلي بن أ ب ي طالب بمرض النبي ودفنه تم اختيار أ ب ي بكر دون مشوره آ ل البيت ثالثا أ ن علي كان احق ب ا ل خ ل ا ف ة من أ ب ي بكر ا ل ع ا ص م ة ا ل ر ض على هذه ا ل ش ب ه ة ا ل ع ا ص م ة ا ل أ و ل ى طبعا ا ل ع ا ص م ة ا ل أ و ل ى ليست ع ل م ا ن ي ة بالطبع ع ا ص م ة س ل ف ي ة ك و ي س ا ل ع ا ص م ة ا ل أ و ل ى أ ن ا ل أ م ر حسم بالنصوص وهذا يرد على إ ط ا ر كبير جدا من الشبهات ولذلك سوف اناقش ق ض ي ة م ه م ة جدا هل الصراع في كل مراحله على قول العلمانيين <تصفيق> الذي تم بين ا ل ص ح ا ب ة كان صراعا سياسيا أ م كان صراعا دينيا هذا سؤال يطرح يطرح ع ن كثيرا حسم ا ل أ م ر بالنصوص وهذا يدل على أ ن ا ل س ل ط ة لم تكن محل ن ز ا ع ولكن ا ل ف ط ر ة ا ل ب ش ر ي ة تدخلت قال ا ل أ ن ص ا ر منا أ م ي ر ومنكم أ م ي ر هذا قولهم قال أ ب و بكر فتكلم كلاما طويلا قال عنه عمر بن الخطاب ما ازور يعني مزورت في نفس ك ل م ة إ ل ا قالها أ ب و بكر أ ي كلام حبسه عمر أ و تخيل أ ن يقوله بعد أ ب و بكر قاله أ ب و بكر وهنا م س أ ل ة م ه م ة يناقشها شيخ الاسلام تيمر رحمه الله في منهج ا ل س ن ة يقول يقولون أ ن أ ب ا بكر لم يكن أ ع ل م ا ل ص ح ا ب ة قال وابو بكر كان أ ع ل م ا ل ص ح ا ب ة والدليل كثير من النصوص لما قال ابن سلم في البخاري إ ن الله خير عبد بين الدنيا و ا ل آ خ ر ة فاختار ما عند الله بكى ابو بكر وقال فداك أ م ي و أ ب ي و ا ل ص ح ا ب ة قالوا عجبنا ل أ ب ي بكر رسول الله يخير يتحدث عن رجل خير بين الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ ب و بكر يبكي قال فعلمنا أ ن المخير رسول الله وان أ ب ا بكر كان أ ع ل م ن ا يقول شيخ ا ل إ س ل ا م لم يكن أ ب و بكر عالما بالتفاصيل ولكنه كان عالما ب ا ل أ ص و ل والكليات وهذا هو العلم الحقيقي قال ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى فإن عنه أبا بكر الله رضي كان لو في دفع ا ل إ س ل ا م ب ا ل ج م ل ة وتثبيت أ ر ك ا ن ه وتثبيت قوائمه ودعائمه وموقفه يوم الهجر يوم, يوم موت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام موقف عجيب ا ل ص ح ا ب ة كلهم سكتوا هو الذي تكلم وكلامه يوم ا ل س ق ي ف ة وما ساقه من نصوص كان كاف لحل النزاع فنقول للقائد أ ن ت قلت ان النزاع و ق ع ما الذي ح س م النزاع المساومات ومن ت س ي الثروة والسلطة صلصل صلصل الذي ا ل حسم ز ا عجيب النصوص قال أبكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قرش قال ابن قيم في إعلام رسول صلى عليه وسلم الموقعين عنه إن من ومن قرش قيم أبكر رضي في ع ذلك أ ن هذا الحديث لم يسمعه كثير من الناس و أ ن ا ل أ ن ص ا ر لم يكذبوه أ ن ه اختلق الحديث في ا ل ل ح ظ ة ليكون هو ا ل أ م ي ر ما قالوا اسمع الحديث انت ج ب ت و حسنا ش الان ت ى و ف ع ل ا هو بك ا ل أ م ي ر شوف ا ل ت ج ر ب هو ر و ى الحديث في ا ل س ا ع ة وخطير في شنو في ا ل س ا ع ة في نفس ا ل م ر ل ط ج ا ء في اليوم ح د ث يعني ي بعد ما ي ن في ن ف س ا لو م ر ة ط ا ل عمله لو حسن كان قاعد يقول ان ل ح د ي ث م ا ك د ا هو الحي ا ل ر ا ج ع نشوفه نشوفه صحيح ولا ضعيف شوف سبحان الله هذا يعني أ ن ا ل ق ض ي ة فيها ت ج ر ب طيب وقال لهم أ و بكر أ س م الله ا الصادقين و أ س م ع ت م المفلحين و قالت تقول الله و كونوا مع الصادقين وهذا ف ق ه عالي ف ب ا ي ع ه ا ل أ ن ص ا ف إ ذ ن ا ل أ م ر ح س م ت ه ا ل ش ن و النصوص هذا يعني يدل على ق ا ع د ة لم تكن ا ل س ل ط ة م ح ل نزاع و كان الدين غالبا و ح ا ك م ا الدين هو الذي حكم النزاع هو الذي ح ك م ا ل ص ر ا ع إ إن ن ترزلنا أ ن ه ص ر ا ع طيب اثنين ا ل ق ا س م ا ل ث ا ن ي ة أ ل ي س ا ل تنوع وتعدد ا ل آ ر ا ء من الظواهر ا ل ص ح ي ة التي يفرح بها العلمانيون بمعنى هم قالوا ا ل ص ح ا ب ة اختلفوا ما العيب هنا هذه ظ ا ه ر ة ص ح ي ة أ ن تختلف ا ل آ ر ا ء ا ل م خ ت ل ف ة أ ل م يقال أ ن ا ل ع ل م ا ن ي ة من مكاسبها وما فيها هو احتمال ا ل آ ر ا ء ا ل م خ ت ل ف ة ليجعل الخلاف الذي وقع بين ا ل ص ح ا ب ة في إ ط ا ر الخلاف المختلف المتنوع الذي هو من طبائع البشر النقطة واضحة هذه ا ل ج ز ئ ي ة و ا ض ح ة يعني هو يقال ا ل ص ح ا ب ة اختلفوا في السلطه جميل واتفقوا أ ن يختلف الناس ويتفقوا هذه ق ض ي ة ص ح ي ة ظ ا ه ر ة ص ح ي ة لماذا تكون في مناهجكم ص ح ي ة وعند ا ل ص ح ا ب ة ظ ا ه ر ة للاتهام ما هو يعتبر نعتبره من التنوع دراي ودراي ودراي وتحترم كل ا ل آ ر ا ء ويحصل حوار ومؤتمر ونقاش ومن هذا النقاش تبلوروا إ ل ى م س أ ل ة الخروج بنتيجه هذه ا ل ع ا ص م ة ا ل ث ا ن ي ة العاصمة الثالثة هو يظهر في قول العلمانيين سوء ا ل ن ي ة وتعظيم ا ل أ خ ط ا ء يعني نفس الكلام ا ل أ و ل الذي بنينا عليه أ ل ي س التنوع وتعدد ا ل آ ر ا ء مما يفرح به العلمانيون ا ل إ ج ا ب ة نعم لماذا ترون اختلاف ا ل ص ح ا ب ة ليس في إ ط ا ر ا ل آ ر ا ء والالفاظ ق ب و ل آ خ ر و م م الجميلة س ي ا ا ت ل ل و أ ا ل م ع س و ل ة التي تطرحونها وتعتبرونها أ ن ه ا من خصائص م ن ه ج ك يعتبر هذا عند ا ل ص ح ا ب ة ولكنهم لا يعتبرون ما يرى بين ا ل ص ح ا ب ة أ م ر ا عاديا يعظمون والغرض منه الولود إ ل ى عدم ص ل ا ح ي ة الدين كله الغرض منه الطعن في الدين وهنا اتفاق بين العلمانيين وبين ا ل ر ا ف ض ة ا ل ر ا ف ض ة لما طعنوا في ا ل ص ح ا ب ة أ ر ا د و ا أ ن يطعنوا في ا ل ق ر آ ن وثبوته و أ ر ا د و ا أ ن يطعنوا في ا ل س ن ة كلها والعلمانيون أ ر ا د و ا أ ن يطعنوا في الدين وان ي ه د م ا ل أ ص و ل طيب أ م ا بخصوص و ل ا ي ة الصديق هذه ا ل ع ا ص م ة ا ل ر ا ب ع ة و ل ا ي ة الصديق عند اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن ه ا ب ا ل إ ج م ا ع ولكن عند بعضهم كما ن خ ل ذلك ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته طبعا أخوانا كتاب ابن خلدون س ب ع مجلدات اسمه ديوان المبتدا والخبر في أ خ ب ا ر من غبر من العجم والعربي والبربر ومن عاصرهم من ز و السلطان ا ل أ ك ب ر هذا اسم الكتاب قام عمل الكتاب ده مقدم هو تحليل ب م ا د ة الكتاب ا ل م ق د م ة يعني ليه بيحصل كدا وليه الناس بيتعصبوا وكيف الملك يكون كويس هو اسم ا ل م ق د م ة فانتشرت ا ل م ق د م ة أ ك ث ر من الكتاب لوط م ق د م ة ابن خلدون فيقول فيها رحمه الله ثبوت و ل ا ي ة أ ب ي بكر بالنص إ م ا عن طريق التصريح و إ م ا عن طريق ا ل إ ش ا ر ة فقوله مر ابا بكر ليصلي بالناس يابى الله ورسوله والمؤمنون غيرك يا, يا ابي بك يا بكر هذا يدل على أ ن ه مولى قال ابن خلدون ا ل ص ح ا ب ة قالوا ارتضاه رسول الله لديننا أ ل ا نرتضيه لدنيانا و ا ل أ م ر الثاني ا ل حديث الصحيحين لما أ ج ت ا م ر أ ه الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقضى لها حاجتها وقال تعالي العام القابل قالت إ ن لم أ ج د ك قال تجدين ابا بكر وهذا في الصحيحين فدل على أ ن ه نوع من أ ن و ا ع ا ل و ل ا ي ة ثم دلت على و ل ا ي ة أ ب ي بكر ا ل إ ج م ا ع و ا ل إ ج م ا ع ح ج ة ق ا ط ع ة خامسا نختم هذه ا ل ق ا ص م ة ب آ ل ال ب ي ت كثيرا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ما يستدل ب ق و ل ه تعالى إ ل ا ا ل م و د ة في ا ل ق ر ب ما أسألكم عليه الا ا ل م و د ة في ا ل ق ر ب ة فيقولون ا ل م و د ة في ا ل ق ر ب ة يعني نود ونحب آ ل البيت نقول نود آ ل البيت ونحبهم ولكن ليس بسبب هذه ا ل آ ي ة هذه ا ل آ ي ة في س و ر ة ا ل ش و ر ه وهي م ك ي ة قبل أ ن يتزوج ع ن ي بن قابض ل الله عنه ب ف ا ط م ا ل آ ي ة معناها ش ن و المعنى ا ل ص ح ي ا ل آ ي ة الاستثناء في ا ل آ ي ة منقطع الا ا ل م و د ة في ا ل ق ر ب ة بمعنى يا أ ه ل م ك ة ما أ ر ي د منكم أ ج ر فقط اتقوا الله في ا ل م و د ة التي بيني وبينكم الا ا ل م و د ة في ا ل ق ر ب ة يا أ ه ل م ك ة ل أ ن أ ه ل مكه هم أ ه ل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يريد ان يقول لهم ما أ س أ ل ك م على هذه ا ل د ع و ة من أ ج ر إ ل ا ا ل م و د ة في ا ل ق ر ب ة فقط أ ر ي د منكم الموده التي بيننا تجعلكم تستمعون إ ل ى كلامنا طيب ما الذي حصل أ و ل ا اختيار ا ل خ ل ي ف ة بغياب شخص و إ ن كان فاعلا قال ا ل ش ي خ ا ل إ س ل ا م في منهج ا ل س ن ة لا يعطل مصالح ا ل أ م ة أ ن تكون بغير خ ل ي ف ة هذه ن ق ط ة م ه م ة يعني شنو بمعنى أ ن ا ل ص ح ا ب ة ف ع ن ا علم طالب كان م ش غ و ل لكن ا ل أ م ر م ت أ ز ف بدلا من أ ن ينفرط ا ل أ م ر وتظل ا ل أ م ة بدون خ ل ي ف ة أ ي ا م يختار خ ل ي ف ة و إ ن غاب بعض الاخيار ف ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة أ م ه و ل ي س ق ض ي ة أ ش خ ا ص وهذا رد منطقي وموضوعي الرد الثاني أ ن ال ال ال طالب بايع له و ا ل أ غ ل ب ي ة من ا ل ص ح ا ب ة بايعت له بل كان أ ب و بكر محل إ ج م ا ع لما قال أ ب و بكر لعمر وذي وريك إ ن ه ما ك ا ف في ا ل س ل ط ة أ ب س ط يدك أ ب ا ي ع ك قال والله لئن أ ق د م فتضرب عنقي في غير ذنب ولا إ ث م أ ح ب إ ل ي من أ ن أ ت أ م ر على قوم ف ي ه ا ل أ ب ي بكر قال, لي لا قال, لا قال والله اضرب راسي بذوزني ن ما أ ت ق د م أ ك و ن أ م ي ر على ناس و ن ب ق ى صدق فكان محل إ ج م ا ع ثم الذي قيل أ خ ت ب به أ ن أ بكر و الصديق منع ف ا ط م ة رضي الله عنها نصيبها من إ د ل ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ابن ت ي م ي ة في منهاج ا ل س ن ة هذا مما يدل على علم أ ب ي بكر قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رواه سبحان الله بكر الصديق رجل عاقل أ ت ى بالعباس وبعلي قال لهما يا علي ويا عباس أ ل م تسمعا رسول ا ل ه ي م يقول إ ن ا معاشر ا ل أ ن ب ي ا ء لا نرف ولا نورث وما تركناه للناس صدقه قالوا سمعنا ه د ا قال ف ا ط م ة نقمت علي اني منعتها ميراث أ ب ي ه ا فوالله لئن قطعتني الذئاب لا أ ف ر ط في حديث رسول الله فعليكما بها أ ق ن ع و ه ا ف إ ن لم فإن لم فإن لم لم تقنعاها ُ فانا اكفيكما ه أبوكي ص قال هذا الكلام ابنتين م رد رد لطيف قال رحمه الله إ ذ ا قلنا أ ن أ ر ض ف د وال ه وال وال والميراث الذي منعه ل ف ا ط م قال لما حكم علي جعل ا ل أ م ر صدق كما هو ولم يرد ا ل أ م ر للعباس و أ ب ن ا ء العباس و ل أ ب ن ا ئ ه باعتبارهم الوارثين ل ف ا ق م ة ل أ ن ه يعتقد الحديث كما يعتقده أ ب و بكر طيب كانت هذه هي أو كان ت هذا هو الدرس الاول ا من القواصم بقيت محاضرتان بعد هذه ا ل م ح ا ض ر ة و ي ص ر ب علي جدا أ ن اختصر الكتاب والمشكلات التي دارت بين ا ل ص ح ا ب ة في محاضرتين لذلك سوف أ ج ت ه د أ ن أ ج ع ل ا ل أ م ر في رؤوس مواضيع وجزئيات يسهل استيعابها وهضمها والله تعالى اعلم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وفي الختام نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه مع تحيات إخوانكم استفدتم في تسجيلات الفرقان تحيات تسجيلات الإسلامي الختام المادة من مع أن قد هذه